124. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون 125. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 126. ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ودعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.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 119. فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين 110. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 111. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن 118. حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 110. والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إن خلقوا بشراً من صلصالٍ مِنْ حمّى مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أباين. 117. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 118. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون 119. قال فاخرج منها فإنك رجيم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 نا والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السَّنِيَ الْكِبْرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم ندؤهم أجمعين إن لم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط الموسون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 كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين